هي يقولوا اتفولو قنولوا وليعيش الاتحاد اتحاد الاتحاد مهما يقولوا ما راحينوا له صرح شامخ الاتحاد الاتحاد هي يقولوا اتفولو قنولوا وليعيش الاتحاد الاتحاد ما راحين له صرح شامخ الاتحاد الاتحاد الاتحاد اني معشقتك الاتحاد وانا بيغربك الاتحاد عدني سعد الاتحاد يا معشقتك الاتحاد وانا بيغربك الاتحاد عدني سعد الاتحاد يا معرفتار قلبي حبك عشقي دايم يا اتحاد الاتحاد ساحر بي حيرتي خصماك عني دايم يا اتحاد اتحاد اتحاد يوم عرفتك اين قلبي حباك عشقي دايم يا اتحاد